بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهير ومجذاف تهجر ولا تمن تستثيم ولي ربك فكبر نقر فينا قوم فنالك يومئذ يوم عظيم على الكافرين غير يسير ذومي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآلاتنا عنيدا فأرهضه صعودا غُفِتْ فَسَقُوا قَدْ سَقُوا ثُمَّ قُتِلَ كَمَا ثُمَّ, نظر ثم عبثى ثم أدبرت تكثر فقال إن هذا إلا فح يكثر إن هذا إلا قول البشر فأصليه تقر وما أذراك ما تقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عزتهم إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَرْتَابَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مروا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟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 والليل إذ أدبر والصبح إذا أكثر إنها لئد الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منهم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كتبت رهين إلا أصحاب اليمين في يَسَأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفر فرث من قسور بل يريد كل بإمنا أن يفتاق حفاً منشرا كلا بل الآخرة كلا إنه تذكر فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل